Oh <laughs> <laughs> تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء عن الاماني والمعاني عن معنى الوفاء قد فاح من هذا اللقاء روح تسري والملائك حولنا طاب المساء فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لامام المحدثين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 نشرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق، وهو حديث الأمل والأجل، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو رسم خطا مربعا، كما بيناه في المرة الأخيرة. وخط من هذا الخط المربع خطا طويلا خارجا من هذا المربع ثم في داخل المربع وحول هذا الخط الطويل خط خطوطا قصارا حوله يمنة ويسرة ثم أشار إلى هذا المربع قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به ثم أشار إلى هذا الخط الطويل الذي تجاوز أجل المرء وقال وهذا أمله ثم أشار إلى هذه الخطوط القصيرة التي تكتنف هذا الخط الطويل قال وهذه الأعراض إذا نجى من هذا نهشه هذا وإذا نجى من هذا نهشه هذا وكنت ذكرت بعضا من معاني هذا الحديث واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أتمم بعضا من معانيه ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى حديث آخر لأن هذا المعنى سوف تكرر معنا في أكثر من مرة فكلما جاءت مناسبة ذكرنا طرفا منه ابتداءا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 على الرصد طيب إذا كان الشيطان بهذه المثابة فنحن نذكر اليوم أحد أهم مصائد الشيطان ولكن انظر كيف وضعت هذه المصيدة قال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وين يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ول اضلنهم انا بس عايزكم تأخذوا بالكم من الثلاث كلمات اللي جايين دول ول اضلنهم ول امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله أنا عندي ثلاث كلمات لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم هكذا على الترتيب الأماني جاءت في الوسط سبقها الإضلال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 الأعرج ورويه ذكوان أبو صالح حسن البصري ورويه أبو رافع ورويه أبو سلمة ابن عبد الرحمن وآخرون أنا أنبئ على هذا ليه لأننا من عادتي أنني إذا ذكرت حديثا وأعزوه مثلا للصحيحين قد أذكر فيه بعض الفاظ ليست في الصحيحين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 كنت عزوت الحديث الصحيحين قال ليس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفم يزني وزناه القبل هذه لفظة مثلا مش موجودة في الصحيحين ولا حتى موجودة في صحيح مسلم من حديث أبي صالح إنما هي عند أبي داوود وأحمد والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وهذا معنا كل إنسان لا بد أن يقع في الزنا الزنا اسما وليس حكما متى يقول وقع في الزنا حكما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 او القى السمع وهو شهيد وقال تعالى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ارتباط السمع بالقلب لان الوحي سمع كله وده اللي بيسميه العلماء الدليل السمعي الوحي سمع يعني اذا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 ضل المر وذلك الشيطان قبل أن يلقي إلى الإنسان بشرك الأمان وفخوخه ومصايده لابد أن يعميه الأول لأجل هذا قال ولا الشيطان لا يستطيع أن يصل إلى القلب بسهولة فإن القلب بنيان محكم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 لأنه لا يستطيع أن يصل إلى القلب بسهولة إلا إذا غفل صاحبه احنا بنشبه هذا القلب مع الفناء بقصر لو قلنا إن هذا هو القصر أهو. أي قصر لا يقال عنه قصر إلا إذا كان له فناء الفناء هو عبارة عن السور الخارجي اللي بيبقى فيه جناين وزرع وشجر و... والكلام ده ده القصر قابعه وهذا هو الفناء لما بتهب عاصفة الرملية زي اللي كانت من يومين مثلا ايه اللي بيحصل هذا الفناء يمتلئ بالتراب صاحب القصر لو كان رجل نظيفا يهتم بالقصر بتاعه والانتيكات والاساس والكلام ده على طول بيغلق النوافذ يغلق الايه الابواب العاصفه الرمليه بتردم الفناء كله أما هذا القصر فلا يدخله إلا بقدر الخلل الواقع في النوافذ والأبواب باب مش محكم مش قافل أو او مفارق ما بينه وبين بعضه او الشبابيك ما فيش مثلا زي أغلب الناس لكن حيدخل قدر من التراب يسير أول ما تنتهي العصفة الرملية على طول الرجل صاحب القصر يجيب الكنسين اكنسه بأقل قدر كل واحد معاه مكنسة كده مأشرة بيكنس ويحصل تنظيف كامل لهذا الفناء وبأقل من هذا بكثير من المجهود بينظف القصر من الداخل لو أنه إذا هبت العصفة الرملية ترك الأبواب مفتحة ترك النوافذ مفتحة هيدخل تراب كثير طيب هبت عصفة أخرى برضو يجيب الكنسين يكنسه بتكون المؤنى يسيرة من السهل أنك أنت تنظف خلال نصف ساعة ولا عشر دقائق على حسب اتساع الفناء لكن لو كان صاحبه مهملا تهب عاصفه رمليه يسيبها وعاصفه كمان يتركها وعاصفه ثالثه ورابعه وخمسه ايه اللي بيحصل للفناء الفناء بيتردم بالتراب تلاقي التراب شبر بقى من التراب او اكثر لما يحب ينظف ما عادش تنفع المكنسه دي ها انك انت ايه تقصد ببساطه لا ده انت محتاج الات عشان ترفع حتى ترفع هذا التراب الشيطان أول ما بيبتدي يتعامل مع القلب يبتدي يلقي الوساوس في فناء القلب زي العاصفه الرملية اللي رمت التراب في الفناء إذا كان صاحبه يقظا ويعلم أن له عدوا بالمرصاد وأن هذا العدو رفع عقيرته على رب العالمين وأقسم أن يدخل كل العباد جهنم يبقى لابد أن يكون منتبها ان دا له فخوخ متصل فإذا كان يقظا زي ما قلت أول ما الشيطان يلقي وسواس على طول يقابله بذكر قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف مجرد طائف حاجة مر على القلب وكثير من ال الرجال والنساء يتصلوا بي بخصوص مساله الوسواس القهري يقول لك أنا, انا بيهجم على قلبي افكار سيئه والاقي لسه يعني بعض الـ الـ الـ الناس متصل بي قبل الحلقه بقليل انه يعني بيتصور كل ما يذكر رب العالمين يتصور كان في حيوان قدامه اذا اراد ان يذكر رب لازم يصور له حاجة معينة فيوم يستغفر الله ويبتدي يخاف ويبكي ويحصل له انهيار بسبب ايه كل ما يذكر رب العالمين لازم يتجسد له حاجة زي كده ممكن بسألة تتطور معاه بيسمع شتاي في داخل صدره يبقى مرعوب ليه يخشى ان يموت كافرا انا بقول له دي وساوس لو انك من اهل اليقظة تستطيع باذن الله تعالى أن تدفع عنك هذا بمنتهى اليسر ده الطائف الذي يطوف مجرد يطوف على الإنسان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني كان في أثناء ما طاف عليه هذا الطائف كانه أعمى كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يعني في حال الفعل لا يكون مؤمنا إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه هذا الإيمان عن الفعل عشان كده اللي بيعمل الأشياء اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها قال عليه الصلاة والسلام إذا زنا العبد ارتفع عنه الإيمان كالظلة فإن تاب رجع إليه يعني العبد ممكن يقع فيه كبيرة ثم يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى فيقبل الله عز وجل منه فنعيز اقول في حال ما الشيطان بيطوف على الإنسان يعمى لا يرى فإذا الشيطان بدا يتعامل مع القلب يلقي الوساوس في فناء القلب اول ما يلقي وسواس وصاحب القلب غافل يرمي له الثاني والثالث والرابع والخامس برضه صاحب القلب غافل الشيطان بقى ممكن يقعد في فناء القلب بقى مش هيقعد بره ويرمي الوساوس يبعتها كده زي السهم لا ينتقل بقى في فناء الايه في فناء القلب يقعد بقى. وينتهز اي فرصه من هذا الرجل الغافل عشان يدخل هذا القص ويسكنه فيبقى هذه المضغة النفيسة التي لا يهتم بها كثير من الناس وقد يهملها إهمالا جسيما يهتم ببدنه أكثر بكثير جدا من الاهتمام بقلبه يمرض ينفق الأموال الكثيرة الطائلة يسافر إلى آخر مكان في الدنيا يلتمس البر والعلاج يقصو قلبه نائم يسمع آيات الله عز وجل لا تدبرها يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر فيه وبعدين مصيبته أنه لا يدري العلة لأن هو الإشكال إن الإنسان يدعي أنه ليس بمريض هو ده الإشكال لأنه في هذه الحالة لن يتناول علاجا ليه؟ أقول لك أنا صحيح أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في مجلس رجل وظهرت عليه علامات الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال له الرجل تراني مجنونا ما هو لو سمعها لو سمع الكلمه ونفذها لذهب عنه ما يجد فعلا لكن هو اعوذ بالله من شنطان الدين دي الرجل تصور أنه مجنون قال تراني مجنون حتى أقول هذا الكلام الاشكال أن يقول أنا لست مريضا هذا الاشكال. لكن اول درجات العلاج أن يعترف أنه مريض مهما كان مرضوه خطيرا يمكن أن يكون له علاج فالشيطان يريد هذه الدرة النفيسة التي يوزن المرء بها يوم القيامة وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم لأنه كان يدعو الله عز وجل ويقول ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فامتن الله عز وجل عليه بهذا القلب السليم الذي يوزن المرء به يوم القيامة فنحن نريد نرجع مره اخرى ونقول ان, أن قول الشيطان ولؤضللنهم اي لاعمين قلوبهم فلا ترى لا ترى الحق حقا يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن فتن اخر الزمان والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لكن اللفظ الذي أذكره هو لفظ مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ويسكو وسيكون أئمة من بعدي. لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. يقوم فيهم رجال. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يقوم فيهم رجال اللي هم علماء الضلال ذو الأئمة لا يهتدون بهداي لا يرجعون إلى أحكام الله ورسوله عندنا السارق لا تقطع يده إنما يسجن وممكن يدخل سجن خمس نجوم يعني سجن خمس نجوم يعني, يعني سرق له مئة مليون مثلا يدخل ياخد له 3-4-5 سنين يكون له بنص مليون يكون له بعشرة مليون 20 مليون فراخ طازجة ويأكل لحمة وبتاع الكلام ده والتلاجة مليانة بالفواكه والزيارات تيجيه رايحه جايه وبتاع الكلام ده وفي الاخر ممكن يكون استريح من هم الشغل وغلب الشغل والكلام ويسترح من مراته وعياله والكلام ده ها ويبقى يعتقد انه شهيد بقى الواجب ولا شهيد اي حاجة والكلام ويطلع يستمتع ببقيه الملايين الموجود بيطلع متفش طب هل اللي دخل السجن ده خلى اللي بره يتوبه ابدا لكن لو تقطعت ايده وتعلقت في رقبته كده والدنيا كلها شافت ايده ومتعلقة متعلقه ومعروف ان ده لما ايده تقطعت ده ده دهلس ده كان ممكن يرعوي كثير من الناس لأني أي بن آدم عاقل إيده أغلى من ملايين الدن لا يبقى خلاص يبقى بلاش يبقى السارق والسالقة فاقطعوا أيديهما ده نص قاطع محكم لم ينسخوا وأجمعت الأمة على عليه لا نركن ده على جنب ناخد بقى لإيه الأحكام الوضعية الموجودة والكلام لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنته يقوم فيهم رجال يقوم فيهم رجال انا سمعت بعض الناس هو بيتكلم عن الضر... الضرائب قال لي أن دي تقوم مقام الزكاة أنا باستغرب ده واحد من... من هذا الجنس للرسول عليه يقول يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس إزاي الضريبة تبقى تقوم مقام الزكاة هي الزكاة مش لا مقادير الضرائب تؤخذ جزافا وممكن تطعن في الضريبة كان عليك مثلا مبلغ كبير جدا تنزل لأدنى مبلغ وممكن ما تسعش خالص تهرب وتزور أوراق وتعمل الكلام ده إنما الزكاة لا مقادير لا يجوز لك أن تقل عن مقادير الزكاة فيها والزكاة التي فرضها الله عز وجل ما ترك تقسيمها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قسمها رب العالمين في القرآن كما في سورة التوبة وكتاب أبيك بكر الصديق اللي هو فيه بقى مقادير الزكوات والكلام ده والأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام دي ما تقول شو القمدي أبداً, أبدا ولو أخرج الضريبة وترك الزكاة لا تسقط عنه الزكاة لابد يكون في نية دفع الزكاة عشان كده العلماء مثلا يقول لك ييجي واحد يسأل والله أنا لي مبلغ عندي فلان راجل فقير والرجل ده مش عارف يسد هل ممكن أعتبر الأموال اللي هو اخذها دي من أموال الزكاة نقول له لا باتفاق العلماء اللي انت ادتها سلف وبعدين لما يأست أن تحصل على مالك لا يجوز لك أن تقول هي زكاة ليه لأن أموال زكاة لها سابقه سابقة قبل أن تخرج دي عبادة. قبل أن تخرج الأموال، يبقى دي تخرج أموال الزكاة. وهل مجرى خد بقى كثير جدا من الأحكام المبدلة التي يقوم أناس، فيقول دي نعم دي تقوم مقام حكم الله في كذا وكذا لأنها بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فشوف لما النبي عليه الصلاة والسلام وصف قلوب هؤلاء. وفي حديث سالم سعد السعدي في مسجد أحمد وكان الحديث عن فيه. ضعف من جهة الرواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جنس من الناس قال قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب وهذا يعني يعني الأشبه أن يكون موقوفا على سهل بن سعد الساعدي والحاكم أزهري الرامي الحديث به حصل اختلاف في الإسناد يعني لكن الأشبه أن يكون موقوفا يعني قلب قلب أعجمي يعني لا يعي لا يفقه هذه معنى قلوبهم قلوب العجم لابد واحد يعرب لابد واحد هو والترجمة هي الإعراب والإعراب هو الترجمة والترجمة أصل الترجمة أن تعرب عن لغة بلغة أخرى ودي كانت آفة الخوارج كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد وغيره وهو يصف هؤلاء الخوارج الذين قال جدهم الأعلى ذو الخويصرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل قال ويلك ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعد أنا ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئض هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم كلام دا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة العباد يعني يقول لأبي بكر إذا رأيت هذا يصلي احتقرت صلاتك إذا نظرت إلى صلاته. إذا كيف تكون صلاة هذا لا يكف عن الصلاة ويحقر صيامه إذا نظر إلى صيام هذا قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم هنا في سد هنا هذه سنة هون مفروض لما بيقرأ القرآن ينزل القرآن على العقل الذي في القلب احنا اتفقنا أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر كما قال تعالى انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ففي حاجز يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم اي لا يفقهونه وذكر من صفتهم يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام وحصلت مر جماعة من المسلمين مروا على معسكر من معسكرات الخوارج اللي هم جماعة دول الذين يدعون أهل الاوثان يقتلون أهل الإسلام فقالوا البعض طب احنا هنعد ازاي احنا لو عدينا انا وعرفوا ان احنا مسلمين هيتبحون فكان فيهم رجل عاقل فاهم القصة يعني قالوا لا عليكم انا بس اللي هتكلم وهم معديين الجماعه عاملين كمين وقف انت هو تفتيش تفتيش انتو بقى مين فقال له نحن قوم مشركون اهلا وسهلا تفضل مشركون ليه مشركون جايين ليه يعني تعملوا ايه قال جئنا نسمع كلام الله تفضل ضيف يا واد انت وهو وهات القهوة وهات الشاي وهات مش المشعر فيه مشركون جئنا نسمع كلام الله لي عشر ربنا قال كده في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فلما قالوا نحقون المشركون جئنا نسمع كلام الله قالوا خلاص اعطوا يا ابن علي اروا خلاص احنا سمعنا كلامكم كده وصلونا بقى طلع معهم دورية عشان توصلهم وهو ده ثم أبلغهم أمنة خلاص يوصلهم لحد البيت يعني قادي يدعون أهل الإسلام الأهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام دي من صفتهم وده بسبب قلة فقههم وقلة عقلهم الحاجة التانية عند هؤلاء اللي قلوبهم قلوب الأعاجم وإن كانت ألسنتهم ألسنة العرب يقولون من قول خير البرية حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية الرسول العسلس قال هذا في أناس تلك صفاتهم النهارده في ناس يرموننا نحن بهذه الصفات يقول لك دول خواري لمجرد أن تختلف معه في الراي يقول لك ده خارجي كل واحد يرمي الثاني بنفس الايه بنفس التهمه دي دول النبي عليه الصلاه والسلام يقول يقولون من قول خير البريه عنده حديث صحيح لكن مش فهمه عنده ايات مش فهمها ادي معنى يقولون يقولون أي بألسنتهم إنما قلوبهم أعاجم عن هذا القرآن وأعاجم عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من جملة يعني ما فعلاه هؤلاء الخوارج مما يدل على عجمة قلوبهم وإن كانوا من أفصح الناس لسانه ده كان في واحد من الخوارج دول كان ألثغ يقول على الره يه أو غه الثغ، ودي كتعيب عند أهل الفصاحة فهذا الرجل كان يخطب الخطبة نصف ساعة لا يذكر كلمة واحدة فيها حرف الراء ويطلع كده يتكلم على سجيته مش قاعد تقول ليه بيحضر بقى ويقولها أوليه ويحفظ اللي بيحضره الكلام ده لا لسانه فصيح لكن شوف قلبه عامل ايه أمثال هؤلاء لما وصلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي طبعا أي واحد يسمع الكلام ده يعرف أن, يعرف أن هذا الحديث إنما هو مختص بأهل كبائر الذنوب بأهل كبائر الذنوب الذنوب الكبيرة لمرتكبي الكبيرة يعني هو قلب قلب أعجمي ده وكان من أفصح الناس لسانا قال لا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أهل الكبائر يعني أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل أعمال البر الكبيرة طب إنت إزاي عملت القصة دي جبتها إزاي يعني قال لك مصداقه في كتاب الله عز وجل قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لا كبيره الا على الخاشع قال لك وانها لا يبقى الصلاه كبيره حينئذ لي ليه لانه لا يستطيع ان يفعلها الا انسان خاشع فيبقى شفاعتي لاهل الكبائر من امتي يعني شفاعتي لاهل كبائر الطاعات وليس لاهل كبائر الذنوب خد بقى من هذا الضرب الشيء الكثير في كل الفرق الضاله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي عندنا اثنين وسبعين فرقة من فرق الضلال بيتعاملوا مع القرآن والسنة بهذه الصورة وكل فرقة لها أصول أصلوها عشان خاطر يستقيم, الإيه؟ يستقيم الأمر, الأمر معهم كل ما تيجي عشان ترد عليه يجيب لك قاعدة ولك دي قاعدة نرد إليها الأدلة ومش عارف نعمل إيه ونخليه لحده تالي فلعايز أرجع وأقول أن ملاك الأمر كله هو هذا القلب ينبغي أن يكون هذا القلب بصيرا يقظا ولا يكون هذا إلا بشيئين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الكلابي الذي فيه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبته الصراط سوران, سوران فيهما أي في السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى وداع يدعو على أول الصراط وداع يدعو من فوق الصراط ده اللي أنا بقوله اللي اتنين بقى داع يدعو على أول الصراط هو كتاب الله عز وجل يقول يا أيها الناس الزموا هذا الصراط ولا تتعوجوا يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه خذ الإسلام كله لا تأخذ شيئا وتدعى شيئا آخر الداعي الذي في أول الصراط هو كتاب الله وهناك داع آخر يسكن بداخلك اللي هو الداعي الذي من فوق الصراط كما قال عليه السلام وهو واعظ الله في قلب كل مسلم اللي هي النفس اللوامة نفس اللوامة لما تكون نفس حية يقظه أول ما تسمع الداعي الذي يعده في أول الصراط يحصل نعم للانفعال ما بين النفس ما بين نفسك التي بين جنبيك وما بين كتاب الله كلام الله سبحانه وتعالى احنا لابد أن نجعل كلام الله أمامنا كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بسند صحيح وصح عنه ذلك كما رواه الفريابي في فضائل القرآن وأبو عبيد وغيرهما قال من جعل كتاب الله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه زخ في قفاه إلى النار الذين يجعلون الكتاب خلفهم <تصفيق> ظهرية ده هذا يدخله النار نرجع تاني بقى علشان نتكلم على الألفاظ ال ال الثلاثة التي وردت في كلام الشيطان وهو يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى قال ولا <تصفيق> الضلال ضد الحق ولا يضل المرء إلا إذا زلت قدمه عن هذا الصراط الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ضلالي إما عن طريق تبديل الدين وإما عن طريق الابتداع. ولله در عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله قال من فسد من علمائنا فله شبه باليهود ليه حرفوا ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى اليهود حرفوا والنصارى ابتدعوا كما قال تعالى في حق النصارى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فذمهم مرتين المره الاولى انهم ابتدعوا المره الثانيه وليتهم اذ ابتدعوا التزموا ما ابتدعوه يعني هم ترهبنوا واتخذوا الرهبانيه شعارا والله عز وجل ما فرضها عليهم طيب طيب انت فرضت على نفسك هذا لماذا لم تلتزم به وده معنى قول الله عز وجل فما رعوها حق رعايتها زي اللي بينذر نذرا وتورط في ورطه معينه والله يا ربي اذا حصل كذا هعمل كذا وده النذر المشروط الذي كرهوه اهل العلم ليه لان ده فيه سوء ادب مع الله ان تقول لو فعلت لي كذا فعلت لك كذا بل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر حتى لو لم يكن مشروطا لأن النذر تضييق على العبد وربنا عز وجل بيوسع على الناس إذا نذرت فقد صار فرضا فرضا إذا لم تؤديه تعذب به ما لم تتحلل منه بعجز كما عليه العلماء كفاره النذر كفارة يمين المهم إن العبد إذا نذر ثم لم يوفي يذم مرتين المرة الأولى أنه فرض على نفسه ما أعفاه الله منه المرة الثانية أنه لم يوفي إذ فرض على نفسه فابن المبارك بيقول من فسد من علمائنا فلاه شبهم باليهود حرف زي الرجل مثلا اليهود عملوا في حد الرجم <تصفيق> لما كثر في اشراف اليهود قال لبقى نجيب الرجل الكبارة ده ونرجمه حتى فضيح طب تعالوا نصطلح نغير الحكم اللي ربنا نزل ونصطلح إذا واحد بغاني عمل الكلام ده نسخم وشه نلايط وشه بالسخام والكلام ده والفقير يروح في ده نقيم عليه الحد لحد ما رجم لحد ما زن يهودي بيهودية وجابوهم للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تجدون الرجم في كتابكم قالوا له بنسخم ووجوههم والكلام ده قال طب هاتوا التورا جابوا واحد قارئ أم حاطت صباعه كده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها طبعا عبد الله بن سلام حبر اليهود كان مسلما أي وحافظ التوراة فقال له ارفع ايدك ارفع ايدك وقرأ فلما رفع يده فإذا آية الرجمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من احيا أمرك هذا الجنس موجود في هذه الأمة الذين يبدلون أحكام الله يبدلونها بل ويخترعون يعني أنا لا أنسى هذا المفتي الذي حكى حكاياته الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال لما كثر الربا في بلد ما وكان الرجل ده هو المفتي والربا بقى الكل بيأكله الكبير والصغير والذكر والأنثى حر والعبد له شوف لنا صرفه في القصة دي وما تقولش الربا حرام لكن شوف لنا مخرج شرعي حيلة يعني من الحيل قال خلاص قعد يفكر كده وقال تهته لأناه ايه بقى قال اذا واحد راح ياخد من واحد مثلا يقترض منه مئة جنيه يوم المقترض يقول لصاحب القرض لله علي أن أعطيك عن كل مئة عشر قال لك حينئذ صار نذرا ما معتش ربه بقى أنا دلوقتي عارف الرجل ده بيدي على المسأل المئة جنيه ياخد عشرة جنيه طبعا عايز ميتين هياخد عشرين فاهمين احنا القص خلاص ده عايز خمسمة جنيه يقول لله علي إن أعطيتني بالجداء أن أعطيك خمسين جنيها يبقى صير الربا نذرا ويوم يحتاج كمان يقول لك إيه يقول لك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ صاعا ويرد صاعي فهو الحديث ده في البخاري ومسلم آه بس بس كان ياخذ صاعا ويرد صاعين بغير اشتراط في اصل القرض كان, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم احسنكم قضاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده واحد يديله قرض صاعا صاع صاع من شعير بدون ما يقول له الصاع ترد صاعين او ترد صاع وربع لا احنا متفقين الصاع هترد صاعا كما هو والنبي عليه الصلاة والسلام بيرد يوم يدولوا صاع من عنده بغير اشتراط فشو لك نشوف ازاي بياخد الادلة شوف بيعمل فيه ياخد الصحيح يأوله تأويلا باطلا ويأتي ويحتال بحيلة من جنس حيل اليهود اللي انتو سمعتوها الان فيبقى عندنا مشكلة مشكلة هؤلاء هذا القلب اللي احنا بنتكلم عنه ونسلط الضوء عليه لان مقياس الحق انما يكون باستقامة هذا القلب على امر الله يضل يعني يترك طريق الحق اول ما البني ادم يضل هيبتدي يدخل في الاماني ومش كده بس سيصل به الحال في النهاية أن يكون مأمورا من قبل الشيطان شو ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا آمرنهم يصل الأمر في النهاية أن يكون عبدا لهواه أن يكون عبدا للشيطان إبا دي حاجات وراء بعضها إحنا القينا على القلب ضوءا ليه؟ لإن لأ دي مسألة متصلة بالضلال هتبقى مسألة ولا أمنين لهم الأمان اللي هي مرتبطة بيه ال يعني والأوامر وحبين لكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتلقى العبد الأمر من الشيطان وباقي تقريبا حوالي عشر دقائق في الحلقة وأنا يعني قبل أن أدخل مباشرة في ناس أرسلوا يعني رسائل على إلى القناة يس تفسرون فيها عن درجة بعض الأحاديث فأنا يعني سأجعل يعني المدة الباقية إن شاء الله في الجواب المختصر عن هذه الأحاديث يقول سائل هل حديث جنبوا مساجدكم؟ صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وسلس سيوفكم هل هذا حديث صحيح أم لا نقول هذا الحديث منكر لا يصح لكن لبعضه شواهد هو المنكر فيه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم هو هذا المنكر إنما وبيعكم وشراءكم دي وردت في حديث أخرى ها؟ سيوفكم وردت برضو في حديث أخرى واتخذوا على أبوابها المطاهر ليس له شاهد ده برضو من المناكير وجمروها في الجمعه دي, ك... دي كمالة الحديث يعني جمروها في الجمع التجميل والتبخير يعني الواحد يبخر المسجد يولع فيه بخور والكلام ده كل الفقرات دي لها شواهد صحيحة إلا الثلاثة اللي أنا قلتهم دول جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم واتخذوا على واتخذوا على أبوابها المطاهر الثلاثة فقرات دول ليس لها شاهد المعتبر ونألت منكر ليه لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة أن الصبيان كانوا يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندنا أحاديث يعني كثيرة منها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة يوما أو كان على المنبر يوما فإذا الحسن والحسين رضي الله عنهما يعسران في ثوبيهما جايين بيتخطر الرقاب وعايزين يروحوا الجدهم عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتمالك أن نزل من على المنبر ومشى واحتضنهما وارتقى بهما المنبر ثم التفت إلى أصحابه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأيضا في بعض الاحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المسجد سجدة طويلة فظن بعض الصحابة أنه قبض أو أنه حدث أمر فلما طالت السجدة بيرفع رأسه كده فإذا الحسن أو الحسين واحد من منهما ارتحل النبي راكب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يعني ذكروا له ذلك فقال إن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله حب ما حبيتش ما حبيش أنه يزعجه وأنه يعني لا سابه يأخذ راحته خارص لحد ما نزل الغلام الصغير من على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم وعندنا برضو أسماء رضي الله عنها كانت تقول يعني كان أنه أنهن كنا أخذنا الصبيان الأطفال الصغار في الصلاة والواحدة منهم كانت تعطي الصبي من ده العروس أو العهنة أو الكلام ده حتى يعني يلهو ولا يحدث يحدث يزعاجا في الصلاة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بقى اللي أنت كلكم عارفينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخل في صلاتي فأريد أن أطي لها فيعني أتجوز لبكاء الصبي رفقا بأمة بكاء الصبي بكون صبي في المسجد ومن عادة الأطفال انهم بيعملوا لغط وان يجري ورا بعض في المسجد والكلام ده فعشان كده انا بقول للناس اللي هم يعني اعداء الأطفال لما يلاقي ولد ولا ولدين وثلاثه في المسجد يجري بال... بال... على طول بالعصا يجري وراه أنا الولد اللي ايه اللي, اللي ينطبع في ذهن هذا الولد الغلطة كل ما تروح الجامع بتتضرب، لا يروح النادي يلعب وهاي يصوب مش عارف الكلام ده، يروح الجامع تلاقي واحد من من هؤلاء الغلاض عمaly يجري وراه والكلام ده، أقول لك الأطفال بيعملوا ده طب ما معروف الأطفال بيعملوا ده معروف الأطفال بيعملوا شغب في الدنيا بحال، وأطفال الصحابة كانوا زي أطفال زي الأطفال برضو. ابن عباس كان كان يقول كان في صحيح البخاري كنا نعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التكبير كان ابن عباس يلعب أمام المسجد. كانت بيصلي مع المسلمين. أول ما يسمع التكبير همهمة التكبير مش التكبير جماعة اللي في المساجدنا النهاردة المبتدع ده لا كل واحد بي يعني يكبر بصوته يعني تختلط الأصوات أول ما يسمع همهمة جوه المسجد كده يعرف إن الصلاة الصلاة خلصت. وأما بقى البيع والشراء والكلام ده فمعروف يعني في أحاديث صحيحة كثيرة تنهي عن ذلك بس أنا حبيت بس أنبه على المسألة دي. علشان برضو إخواننا اللي هم يفعلون هذا غير يعني عايز أنه يطلع الولاد من المسجد على أساس إن دي غير يعني والكلام ده أنا بقول له هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث منكر وسر نكاراتي أنه ورد ما يخالفه من الحديث الصحيحة برضو نعم له المرأة في بيتها المغزل هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لامرت أمرت أن تسجد لزوجها. واحد وبرضو بعت نفس الحديث ده بس بصيغة تانية. بول يعني بيقول أنه يريد أن يعرف صحة الحديث الذي فيه لا المرأة أن تعبد زوجها. لا طبعا تعبد لا العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن اللفظ الصحيح هو لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لعظم حقه عليها وهذا الحديث رواه أكثر من إثني عشر صحابيا وكنت جمعت طرق هذا الحديث قديما ويصح من الإثني عشر حديثا ليس أقل من أربعة أحاديث وبقية الأحاديث تدور ما بين الضعف الشديد وما بين الضعف يعني حتى الأحاديث الضعيفة فيها يمكن أن يعتبر بها لو ضمينا بعضها لبعض يمكن أن نعتبر بها فضلا عنه فيه حديث صحيحة وسالمة في هذا الباب يقول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى أهو صحيح أم ضعيف طبعا هذا حديث صحيح ولكنه غريب صحيح غريب لأن في واحد أول سؤال وصلني هنا بيقول ما معنى الحديث الغريب طبعا هو سر الغرابة كما يقول أهل العلم أن هذا الحديث لم يصح إلا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولم يروه عنه إلا علقمه ابن وقاص الليثي ولم يروه عنه إلا محمد ابن إبراهيم التيمي ولم يروه عنه إلا يحيى ابن سعيد الانصاري ثم تواتر من تحت يحيى ابن سعيد إبن عندي الحديث حديث أنما الأعمال بالنيات ليس له إلا إسناد واحد في الدنيا ولم يرويه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه الإسناد الواحد في الدنيا ده اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يعني يقول على المنبر أيها الناس انما الأعمال والنية أو إنما الأعمال والنيات وإنما لكل مرء ما نوى سر الغرابة بتاعته الغرابة أنه ما جاء إلا من مخرج واحد أما تحت يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه كثيرون قد يتجاوزون المئة يبقى هو متواتر من دون يحيى بن سعيد الأنصاري لكنه من, من عند يحيى وانت طالع إلى الصحابي فهو حديث غريب ليس له إلا مخرج واحد برضو حديث بيسأل حديث دخول السوق إذا دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الحديث اللي انهيته بقى كتبه له ألف ألف حسنة وحط عنه الألف ألف سيئة هذا حديث منكر لم يصح وأنكره من العلماء المتقدمين أبو حاتم الرازي والإمام الدار رحمه الله وعند التحقيق والمحاققة، فهذا حديث مضطرب. وأنا أعلم أن يعني بعض فاضل العلماء قووه ومنهم شيخ شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه. واحد يسأل برضو عن حديث فضائل سورة الحديث الوارد في فضل سورة الملك وأنها شفعت لرجل، هذا حديث صحيح، صح موقوفا ومرفوعا. وبيسأل عن كتاب المثجر الرابح للحافظ أبي محمد الدمياطي له كتاب فعلا اسمه المثجر الرابح في ثواب العمل الصالح لكن طبعا الحقيقة فيه الغث والسمين يعني, يعني فيه أحاديث ضعيفة جدا وأحاديث ضعيف وأحاديث منكرة وأحاديث باطلة وأحاديث حسنة وأحاديث صحيحة فالكتاب يحتاج إلى تنقيه وأظن كأني وقفت في معرض الكتاب الدولي على بعض الباحثين الذي نقى هذا الكلاب لكن لا يحضرون الآن اسم الباحث <تصفيق> برضه حديث إن لله خلقا خلقهم لقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير إليهم هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة هذا حديث ضعيف جدا وحديث من زار قبري وجبت له شفاعة هذا كذب كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث من حجة ولم يزرني فقد جفاني كما قلت في المرة الماضية هذا باطل ويسأل سائل برضو عن حديث علموا أولادكم الصلاة لسبعين وضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع فهذا حديث حسن وبرضو بيسال عن صحة حديث الجساسة طبعا هو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحة ويسألوا آخر حديث أنت ومالك ألا معلش أنا بجاوب بالشفرة كده عن هذه الحديث لأن يعني أرجو من باب التعليم بقى وان أنا أعرفكم ليه الحديث ده ضعيف وليه الحديث ده باطل والكلام ده ده بيعيز حلقة مفردة ان أنا أجيب لك الحديث وامشي لك مع السند وقول لك باطل ليه والعلماء لماذا أنكروه وكده فأنا بس بجاوب على الحديث التي وردتني لكن إن شاء الله تعالى ان جمعاني الله بكم مرة أخرى ويعني وفق سبحانه وتعالى إلى عقد حلقة أخرى أنا سأكون معنيا بإذن الله تعالى ببيان لماذا نضع كيف نضعف الحديث ولماذا نقول هذا منكر ونقول هذا باطل ومنحطش لتنين مكان بعض ها زي ما نعطي لكم في المرة الماضية ان دي مش مجرد ألقاب إحنا بنحطها كده شبراء كده عشان ننوع عشان ما تملش من, الـ من الـ الكلام لا كل حاجة لها كل حاجة لها كلام يعني. برضو حديث أن ومالك لبيك هذا حديث صحيح حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية هذا الصحيحين برضو وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياته حاضر عبد الحميد عارف انك هتقول لي البرنامج خلص خالص طيب خلاص يا سيدي عارف <تصفيق> سيبني شوية بس دقيتين ثلاثة يعني بعد اذن الشيخ محمد الصغير اظن هو اللي ورايا في البرنامج على طول انا اخد منه خمس دقائق دقيتين بس يعني حديد برضو من زارني بعد ما ماتي فكأنما زارني في حياتي هذا باطل وطبعا يعني اي واحد عنده يعني مسكه من تفكير يعرف ان الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ورآه وآمن به يعد صحابيا هل يستوي هذا مع الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما شكرا للشيخ محمد الزي <تصفيق> يعني الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما لا يكون كالذي زاره في حياته بداهة كده ببداهة العقل يعني لكن الحديث من جهة المبنى باطل وطبعا ما بطل مبنى إلا لان إسناده برضو مثله برضو بيسأل بعض الناس عن حديث هل لابد من حفظ القرآن حتى يقال له اقرأ وارتقي نعم طبعا هذا خاص بالحفظة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها وإلا لو كل واحد أعطي المصحف وكان قارئا في الدنيا يوم القيامة فحفظ ليقرأ حد ما خلص المصحف يبقى الجماعة الذين لم يتعلموا ضاعوا حتى ولو كانوا من العباد هذا خاص بالايه هذا خاص بالحفظة وأسأل سائل برضو عن حديث إن أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب هذا باطل أول من يأخذ كتابه يوم القيامة عمر الخطاب هذا باطل لا يصح، وبيسأل برضو سائل عن حديث حفظ القرآن اللي هو إيه بيقرأ ليلة الجمعة باء من القرآن يتفلت حديث علي بن أبي طالب الذي راه الترمذي وغيره وهذا حديث منكر أنكره علماء الحديث وكل حديث ورد في فضل ياسين لا يصح إما باطل أو موضوع أو منكر والأقوى حديث في فضل سورة ياسين هو اقرأوا ياسين على موتاكم ده أقوى حديث ومش معنى أقوى يعني إنه قوي لا يعني أض هو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف ضعيف وقد أخطأ من حسنه أو قواه من علماء من أهل العلم هذا حديث مضطرب وله أربع علل الشيخ محمد عمر رحمه الله عليه وأسأل الله أن يرفع درجاته في الجنة له جزء في ياسين قلب القرآن حاول يتناول كثير من الأحاديث التي يوارضت في ياسين وأنا برضه كان لي عليه تحقيق التحقيق المختصر الذي نشر في الجزء الثاني من, من تحقيقي لتفسير ابن كثير ونزل الجزءان فقط في الجزء الثاني أنا ذكرته العلل على وجه الإجمال أما العلل مفصلة فذكرتها في كتاب لي اسمه تسلية الكظيم بتخريج أحاديث تفسير القرآن العظيم وقد وصلت فيه إلى الجزء الثامن وانتهيت فيه من أحاديث صورة البقرة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره فلما أقول أن أقوى حديث في يسين اقرأوا يسين على موتاكم مش معناه أنه قوي لا زي المتقول أعور بين عميان يعني برضو إيه لكن هو ضعيف لكنه الضعيف إذا قيس بالموضوع أو قيس بالباطل أو قيس بالمنكر لا شك أن فيه من القوة ما ليس في البوضوع أو المنكر أو الباطل فذلك اليسين لا يصح فيها حديث أبدا وطبعا بقى عديت يسين وقر عليه عديت يسين وكذا كل هذا من البدع المحدثات ويسأل سيل أيضا عن حديث لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل الغراب الأعصم هذا حديث باطل وواحد بيقول أستاذ عقيدة بكل تصور الدين في طنطا يقول للطلاب ان ابن حجر العسقلاني حكم بالضعف على حديث في البخاري فما رد الشيخ أبو إسحاق الحويني على هذا طبعا ده يحتاج إلى يعني بسط احنا تكلمنا كثيرا عن البخاري وعن صحة البخاري ونقول لهؤلاء قل موتوا بغيظكم من كانوا أذكى منكم وأعلم منكم وأفقه منكم لما عرضوا سقطوا وبقي البخاري رحمه الله بالهيبة وبصحته وبإقرار أهل العلم على صحته وأنا بقول لهم للجماعة اللي هم عملين يعني ينطحوا في البخاري بقول أقول لهم أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل وبهذا يكون يعني أجبت إجابة مختصرة عن الأحاديث التي وردت في هذه قبل الحلقة مباشرة